Bismillahi rrahmani rrahim Alif lam mim Kitabun uhkimat ayatuhu fassilat millatun hakimin khabir Allat ta'budu illa اني لكم من هنا ذير وبشير وان استغفر ربكم ثمه توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا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 Ələ ənə həm yəthnən صdurəm liyəstəkvəm ələ həmin əstəğşun thiyabəm ələm ma yusirrūnə vəma yüklünün ələm ələm ələm ələm ələm ələm ələm إِلَّا عَى اللهَّهِ رِزْقُهَا وَيَعلَمُ مستُْتَقََّّهَا وَمُسْتَودَهَا كلُلّ فيِي كِتابَابِم مُب وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَْضَ فيِي سَِّةِ أيامِ وَكَانَ عْشُهُ على الم إِ يَبَلُ وَكُمْأَكُمْ أَحسًَا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 ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَمَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنْيِ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 لَعَلَّكَ تَارِقٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ معه ملك ذِئْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ الله ودعوا من استطعت من يدون الله ان كنتم صادقين فئن لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان ما انزل بعلم الله وأن لا إله فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ منه وَبلِه كتَابُ سَ وَمِنْ قَبَلِهِ كِتَابُ سَ إمَا مَ رحَّ أُلَاائِكَ يُؤْمِنُ نَبِهِ وَمَ يَكفُر بِهِ مِنَ الأأَحْزَابِ فََّارُمَعيد فَلَا تَقُ فيِي مِرِيَةٍ مِن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 119. الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين 110. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون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 كَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مثلا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 وَمَا نَرَاكَ تَتَّبَعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُ نَابِذِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن على عَلَى بَيِّنَةٍ الرَّبِّ وَآتِنِي رَحْمَةً مِنْ عِنَادِهِ فَعَنِيَتْ عَلَيْكُمْ فَعَنِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ أُلْزِمَكُمُهَا وَأَنَاتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا إن اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون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 ولا اقول ولا اقول للذين تزدرين اعينكم لين ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم انني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 قُل إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ ۖ أُمٌّ مِّمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى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 وكان في معزلي يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصما اليوم من امر الله الا مرحيم وحال بينهما الموج فَكَانَ من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وَقضِيَ الأأَمْرُ وَْتَ وَتْعَلَ الْ الجُودِِّ وَقِيلَ بُعْدَ لِقَوْمِ الظَّالِِمِ وَنَادَ نُحُر رَبَّّهُ فَقَالَ رَبِّ إ بِنِي مِن أَحْلِه وَإِن وَعْدَكَ الحََّّ وَإَِّ وَعْدَكَ الحَقّ وَآن, وعدك الحق وأن تَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ قَالَ رَبِّ أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويجلكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يَمهُذُ مَا جِتنَ بِبَينََةِ وَماَا نَحْنُ لتَارِكين آِهَتِنَا قَوْلِكَ وَماَا نَحْنُ لكك وَماَا نَحْنُ لَك, وما لك بمُؤمِنِ إِ قُ إِللا تَرَكَ بَعْضُ آالِهَتِناَا بِسُ qala inni ushhidu allaha wa ashhidu anni bari wa ashhidu تَكِيدُونَ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن مُّنادَاةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ تقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان لربي على كل شيء حفيظ Qaləmə jəələdiyiniz, nəjəyəni hədəm, vələziyəni əməni minna və nəjəyəni və nəqəyəni və nəjəyəni hədəməni və nəjəyəni وَجَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ أَلَا إِنَّ عَاذًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَقَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ خَلَقَ أَנشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ ما تدعون الىه مريب قال يا قوم ارائيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمتا فمن ينصرني من الله فمن ينصرني من الله إن عصيته فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريبا فعقروها فقالت متعوا في داركم سلاسته ايام ذلك وعد غير مكذوب فلن جا ا امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمتنا ومن خزي يومئذ ان هُوَ الْقَهْوَ وَالْقَوِيُّ الْعَزِيز فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنَّهُمْ يَغْنَوْنَ فِيهَا أَلَمْ إِنَّ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 وصل اليهن كره واوجس منهم خوف قالوا لا تقف ان ما امسلنا الى قوم لط وامراته قائمه فَبَشَّرَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُنِيبْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ فَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ ورسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون قَالَ قال يا تق الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمتنا في بناتك من حط وان مك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي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 انهم مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلناها عاليه سافلها وامطرنا عليها فامطرنا عليها حجاره من سجيل من طين مود مسومه عناد ربك وما هي من الظالمين ببعيد والى متى انا شعيبا قَال يا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ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 Bقiyyətə Allah qəyir ləkum ən qun tüm məminin. Və mə anələyik bəhfiyyət qalıya şü'ayib ə salatıq təəmürk əmət rükməyət, qəməyət rüqəməyət في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ما أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عليه توکلت والیه انیب ويا قوم لا اجر منکم شقاقي ان يصيبکم مثل ما اصاب قوم نوح. وصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا ثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك ولولا رحمتك لرجمناك وما آتيت علينا بعزيز وَمَا أَرْسَلْتُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب فارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْلِبُوا فِيهَا إِلَّا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ فَمُدّ وَلا قَد أَسَمامُوسَ فيِ آياتنَ وَسُطَانانٍ بِي إِلَ فِ الرعَونَ وَملَائِهِ فَتَّبَع أَمرَ فِي الرعونَ وَمَا أَمُّ فِ الرعَونَ يَقُضُّ مَقَاوَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِيهَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ ذَلِكَ مِنْ ənbāi l-Qurāna qüss-suhu alayk Ələk mən əqəm və ذوهم غير تبيب وكذالك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه انما اخذه اليم شديد ان فَعَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ كَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وان الذين تخالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مريته مما يعبدها اولئك يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَنَا وَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ قُلْس وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يَهْفُونَ نَحْنُ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّ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 مَنْ دُونَ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ أَثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ غُرَفًا إِنَّهَا هَارٍ مِنَ اللَّيْلِ إِن Al-Həsənaq yudhibnə səyiyyət Zələk əzikrəl əzəkirin Açbər, fəinə لا la yudiyyə əjərəl məhsəmən Fələla qan minəl qıron وَبِالْيَقِينِ أُولُو بَقِيَّةٍ يَهْدُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُفْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امهة واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك وَلِذلِكَ خَلَقَهُم وَتََّتْكَلِمَةُ رَبّكَ ل أَمْلَ أََّ جَهَنَّ مَ مِنَ الْجَِّةِ وََّ سِأَجَمَعين وَكُلنَّ قُ الصّلَيكَ مِنبَ إبُصُ لِمَانُ ثَبّتُ بِهِي فُ آادَك Oyyah tər ki, vağ salahı Allah az ırhaz Cinatürlük üçünleri aşığa, veix varietyçbrotha qadırlar ş في Hospital 124. وعيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون